بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم ينظر الإنسان مما خلق خُلِق مما دافق